صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امن فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض عاشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته خلقكم من تراب، ثم إذا أنتم بشر تنتشر، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنون.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 لقوم يسمعون. ومن وَمِنْ يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن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 بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطرنا عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون